فذوق العذاب بما كرتم تكفر إن الذين كفروا فقول أموالهم يصدوا عن سبيل الله فسيفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم تكون عليهم حسرة الذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله القبيس من الطيب ويجعل القبيس بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا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 نعم المولى